وطلق منها زوجات وبث منهما رجال كثيرا ونساء رجلت الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رضيبا يا أيها الذين آمنوا تقوضها وقولوا قولنا السديدة يصلح لكم أعمالكم ويخسر لكم وما ومن يغذع الله ورسوله فأقفال كوم عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله طيب الخكين هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشورت أمور مختفاتها وكل مختفة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في الناس أما بعد عباد الله أحييكم بتحية الإسلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الجنة ومتوير ومتوير. أما الله فقد الله سبحانه وتعالى لنا من وصدر من بعده في مقام المتشابهات فيه الامر والنهي فيه الحلال والحرام فيه الانفس وتم رؤى سبحانه وتعالى وتعالى بوحي انزلوا على انسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وربين ومقرر جاء في القران في القران الكريم محكمات جامعات للعديد من المسائل ولكنها لا تكون مبينه فيبينها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تميز على سائر الانبياء كما جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحي الجوابي كان ان يقول الكلمات الثلاث ولكنها ذوات معنى كثير وكثير, وكثير ومن الاحاديث الجامعه التي رواها البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وايقاف الصلاه وحيفاء الزكاه وحشر رمضان وحج البيت عفوا وراء الصوم رمضان, رمضان. اذا حديث ابن عمر هذا هو من اجمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال نبينا صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام في البناء وكل بناء لا يقوم الا اذا كان على اركان واركان هي جمع ركن وركن هو الجذب نقله من الشيء الذي لا يستقيم الشيء بدونه واركان الاسلام خمسه أولها واعلاها وازكاها واجلها مقاما هي شهاده ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله إذا قال النبي عليه الصلاه والسلام هي الاسلام اول ركن من الاركان قال شهاده ان لا اله الا الله وكثيرا ما يتناول العذاء الشهادة على انها كانها مجردات منطقوا على البلس وهذا الإله معتقد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله الله وعلى محمد رسول الله شهادة من شهد يشهد شهادة ويقال تشهدنا والشهادة هي الإقرار بالنسان الأذبوع بالعلم اليقيني الأذبوع بالعمل الذي يدل على العلم مع نعم الشهاده وانظر ما هي الشهادة اشهد ان لا اله الا الله ما مع الاشهد لغه شهد اي حظر ولكن هل هي مجرد كلمه شرعا الشهادة هي اقرار بالنساء ان يقول ابراهيم اشهد ان لا اله إلا, إلا, الا الله ولكن لا تكون شهاده الا اذا كانت مسبوقه بعلم يقيني في القلب انه لا معبود بحق الا الله غيرت مختلطة بشكل فالشك ينضر هذه الشهادة ولا تكون شهادة إلا إذا كانت مسبوعة بعلم إذا الشهادة هي قررهم بالنسان مسبوح بعلم جميني في القلب مسبوح بعلم على فركاته فغلق غرفاً شاعشاً الذي يعتقد أن نجاه الله هي مجرد كلمة رابع على فركاته هذا يعتقده قران من هذه الامه وهو ما يسمى بشوشهاده الشهاده هي تفاراه باللسان تشهد ان لا اله الا الله مسموح بعلم يقيمين في القلب انه لا معبود بحق الا الله مسبوع بعمل يظهر على الجوارح اذن الذي يقول لا اله الا الله دون ان يعمل يقول زينه القلب هل حقق معنى الشهاده والذي يقول لا اله الا الله ولكنه يذهب الى الزاويه يتوكل في الله او هل يكون حقق معنى لا اله الا الله لا اذا لا اله الا الله لها ثلاث مقامات رئيسيه المقام الاول هو العلم اليقيني في القلب المقام الثاني هو الاقرار في فلا يعبر احد في طرف القرار بالنساء حتى الابكم عليه أن يشير إشارة تدل على أنه لا إله إلا الله إلا إذا كان عاجزا عن كالنساء المقام الثالث إلا هذا هي أن تكون مذبوعة بعمل يدل على أن الرجل يؤمن ايمانا حقيقيا أنه لا معبد بحق الله إذن لا اله أن الله متجونا من نجل وإثباث نجل كن العبادة الباطلة وإثباث العبادة الحزوجة على نور المكيوان ولا إله لا هي هداف حين اسمها الإله وفيها خبر وخضر محظوظ في هذه الجمله وخضر تقديره حق <تصفيق> لماذا تقدرناه حق؟ أي افضل هذا التركيب الاسنادي لا اله حق الا الله خطيئت التخليص ولماذا اصرناه بانه حق لان الله سبحانه وتعالى قال ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه إن هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هناك طائفات تقول ان الخبر المحذوف تقديره موجود وهذا طابق لان هذا متعلق بالرب وليس متعلق بالبلاد هذا متعلق بالرب الرب موجود من الإيمان بالربوبيه ان تؤمن بان الله موجود لكن لا اله إلا الله نتحدث هنا عن عباده عن معبود اذا مرسوها لا اله حق الا او رب والاله كلمه تطلق على كل المعبودات سواء كانت معبودات باطله او معبود حق ولكن ان الله كلمه الله لا تطلق الا على المعبود بحق وهي اسم علم للذات الالهيه الحق فهذا الاسم الله لا يطلق الا على المعبود بحق مستوطن على عرشه انبائه من خلقه الله علم على الذات الالهيه الحق ولا اله الا الله لها اقانات العلم اليقيني في القلب الاقرار في ثم يبتلى العمل ولها ايضا مقتضيات ما هي مقتضيات لا اله الا الله اول وجه مصطفى من مقتضيات لا اله الا الله ان يكفر العبد بكل المعبودات الباطلة والمعبودات الباطلة ليست الاصنام فقط فيمكن ان يكون المعبود الباطل صنما او وثلا وقال ابن رحمه الله الصنم ما نحيط على الصوره والوثن ما نحيط على الصوره Yes. يؤمنون بمدر ركوبية الكاملة يؤمنون بفرص من أفراد الربوبيه فقرر من أهل العلم أفراد باعشاً الذي يقول أن مشركي قريش يؤمنون بالربوبيه كامله لا لأن من الإيمان بغض تؤمن الأسماء والصفات الاسماء والصفات ملقبة لذات الغضب، فالذي يؤمن بأن الله هو الخالق ولكن يعبد غيره هل يكون امل بالرب على الوجه الكامل يكون امل بفضل اقراد اذنيه ولم يؤمن بفضلها الا الله الواحد المقتدى الى الى الله هي محبه طاهر لتحاره وتعالى كما لا يحب احد غيره من جميع الوجود وهذا الذي يقوم عليه او الذي تقوم عليه الرهوديه قال سبحانه وتعالى وان الناس من يتاخذ من دون الله آلهه يحبونها كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله العبوديه قائمه على الحب والذل العبوديه قائمه على تمام المحابه وتمام الذل ومن محبه الله سبحانه وتعالى تتفرع باقي المحاب لذلك جاء الصحيحان في ابتدائه قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فترما كنا فيه وجد بهن حلاوه الدين اول شيء ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه فهو ما حب اوضح اوراد الايمان محبه, محبة الله بكل كل الوجود العدل يحب الزوجه لانها جميله ويحب الام حقا لصغيره والام تحب الابن محبة شبق ومحبة حذر ولكن حب العبد لأرضي هو حب كامل في مقام عالم لم ينافق ولم يجد ولا خدث لعله مضاره أبدا ثابتين فسكنه جف وفسكنه جهنم أنت كمسلم عليك أن تغضب نبيك صلى الله عليه وسلم عليك إذا أن تغضب لنبيك صلى الله عليه وسلم فإن لم تغضب لنبية وإن لم لن تنصر نبيه نبيه تكون لو لم يتحقق في قلبك الايمان يكون الولاء والبراء اي يتحقق الله والفرص في الله لم تبق حق فقه فيه واذكروا لكم قصه لكل من نصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى المحل بن سوره ان ذلك من المغوث فجمع كبراء قومه من نصار وطيب فبدأ أحدهم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلب طيب بجانبه فوزهد عليه وخمشه وخدشه فقال له الضوء نبكجوه لنت مقرب لانك كنت تسب النبي عليه والله والسلام فقال له إن هذا كان ذو نفس ويلي قد اشرت باطباعي فظن اني قد اشرت اليه قالوا اتركوه فتركوه فاعاد سب النبي عليه الصلاه والسلام فماذا بدر من الكلب وسف على ذاك الكلب النعيم فعظم حكومته حتى ركاه قليلا فاسلم اربعون اسئله المغول فهذا الكلب غاضب للنبي عليه الصلاه والسلام لما صرت فهل الكلب افضل منكم هذا الجنس انتقم للنبي عليه الصلاة والسلام لما هو هل هو افضل منكم لا أنا اعلم انه ليس بافضل منكم فعلينا انه هبذ رجل واع نصره لنبينا صلى الله عليه وسلم بالامس كان يساق اليه لدول بعيده فلم تستطيع له شيئا اما اليوم لماذا قلنا العلميه وقتها والديمقراطية وسد والشروعية وسد لان النابي الطلاب أصبح سبب في بلادنا الذي ان الديمقراطية سنبيه حرية الاعتقاد والتعبير فهلؤرية الاعتقاد والتعبير معناها سبب النبي طلى الله مع الله نحن نجهر بالديمقراطية التي تبيه لناس سبب النبي عليه الصلاة والسلام. Commander ونجهر بالديمقراطية التي تبيه لناس شب الرب سبحانه وتعالى والذي تبيح الناس الكفر بما جاء في دين محمد صلى الله عليه وسلم فعليكم ان ننصر نبيكم عليه الصلاه والسلام لانه لائم الا بنصره الله ولرسوله عليه الصلاه والسلام اذن لا اصلح لماذا حسب المال قال فلازم يكون فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله حقا اليه من أتوان وأن يحب المرء لا يحبه إلا ذه هل يحب المرء لماله لا هل يحب المرء للجماله لا هل يحب المرء لضرافته لا ان يحب المرء لدينه وأن يفرص المرء أيضا لدينه فالعلاقة بين المؤمن والمؤمن يجب أن تكون قايمةا على الولايات ما معنى الولاء؟ الولاية هي المحبه مع النصرى كل كلنا يدعي حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب عباده الصالحين ولكن ما هي العلامه الفارقه بين مؤمن ومؤمن العلامه الفارقه هي النصر فمن المحب للمؤمنين حقيقه هو الذي ينصر المؤمنين وذا في سن ابي داود الحديثي هذه أمامة الثالثة بالإيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماني دمريني ينصر دمر أنبط في في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرماده إلا نصره الله في موطن يحب لي بيشب فيه نصره وفي المقام وماني دمريني يقتل امري مسلما في موطن ينسقط فيه من عوده وينتهك فيه من حرماته الا قبله الله في موطن يحب فيه النصر إذا ما هي العلامه الفارقه بيننا الكل يدعي حب الله حب النبي بن صلى الله عليه وسلم وحب المسلمين ما هي العلامه الفارقه هي النصر من المحب على الحقيقه هو الذي ينصر الله وينصر النبي صلى الله عليه وسلم وينصر المؤمنين في الطرقات والشدت بينما الذي لا ينصر الله ولا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصر المؤمنين هل يكون يحب على دقيقة لا يكون يحب على الحقيقة كل الذي يعطي الرض ويبدا انه يحبه طاف الىه وانت تزعم حبه هذا العمل في القياس بديع ان كنت صادقا في حبك او في زعمك ما عصيته ان المحب من يحب مطيع اذن من الذي يحب الله حقيقه هو الذي لا يعصيه من الذي يحب الله على الحقيقه هو الذي ينتقم لكرمات الله اذا انتهكت جاء بمؤسة احمد من حديث عالش رضي الله عنه قالت ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قط على مرأة ولا على خاتم ولا على أحد أبدا إلا أن يجاهد في سبيل الله. إذا هذا المؤمن حقيقة الذي يحدد بمعصيته الذي يجهل بمعصيته من هو الحق أن تغضي المعصية من بغض الشيطان أن تغضى أتباع الشيطان وأن تغضى اوامر الشيطان والضوايا معه كلاهما في المقابل من الايمان أن تحب الله وتحب النبي عليه الصلاة والسلام. وتحب <تصفيق> حب الوهيه اراء وحدانه المؤمنين وتحب الطاعه اذا هاب ورهب البراء من مقتضيات الهيئه الله والمذاهب في هذا الزمان بين الموحد وغير الموحد لاننا نرى كثير من الناس يتحدثون عن التوحيد وكان التوحيد كلمات خضوب نونى النقاط حفر على ورد مصنفات توضع في مكتبات ثم ليس هذا هو التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمخلين التصديق العملي للتوحيد هو الولاء والبراء التصديق العملي للتوحيد هي الولاء وتعالعجاء واسمع إلى ما جاء في نصنة احمد وصحح الاثر شيء الاسلام بن سيديان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يا امير المؤمنين لي كاتب الغفرانين قال له عمر رضي الله عنه ما لك اقاتلك الله هل لو اتخذت حنيفا يعني هل انت قلت مسلما اما سمعت الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتقوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله طالع لا يهدي القوم الظالمين قال اكون فيا يا ام المؤمنين كتابته وله فماذا قال عمر العظيم الاول قال لا اثنيهم اذ اقصاهم الله ولا اقربهم اذ ابعدهم الله ولا اكذيبهم اذ اماسهم الله عمر رضي الله عنه فقه حقيقة دين النبي صلى الله عليه وسلم فقه معنى قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تستخدموا اليهود والنصارى والنيابه نحن اليوم تجدون من اشد الناس بعدا عن تطبيق عقيده الولاء والرخاء لماذا لاننا لم نبق دين محمد صلى الله عليه وسلم حق الجزء تجد لا المشركين والمصيبه بعض الاحيان تجد الرجل يتبسم اليه يخالصهم وكأنهم مسلمون يحسن اليهم لا المنكر الذي يفعل هذا الفعل لم يفعل دين الذي عمل صلى الله عليه وسلم واذكروا لكم نصا قرانيا يدل على عدم جواز مخالصه المشركين قال تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ما معنى لم يكن من المشركين قال المشاهد رضي الله عنه في ذاك الثمن لم يكن على وجه الارض مؤمن الا ابراهيم عليه السلام فماذا على ابا ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هل قال لا علي ان اخالف المشركين اصبحت الدعوه هل نتبع المشركين في بعض المسائل لانها طريق توصل الى اعاده الحكم بما انزل الله هل قال ابراهيم طيب نخالط العلمانيين ونخالط الشيوعيين ونخالص الديمقراطيين ونؤسس الاحزاب حتى نصل الى دفه الحكم فنجرا بعض المسائل ونجرب بعض القضايا هذا قائل ابراهيم عليه السلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله وانشر ربيع فانا لا يكون في دعاء ارض غلط فغلط خطا كبيرا الذي يقول انه من مصلحه الاسلام ان نؤسس أحزاب ونشارك العلمانيين والشيوعيين في مجالسيهم هل هذا السبيل النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له سهيل بن عمرو وسجير بن نعبد ربك عانا وتعبد ربنا عانا فننال خير منك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب يمكن ان نعبد ربك في العام الاول فنحقق المصلحه ويتوب العليم المشركين لا انزل الله سبحانه وتعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما, ما تعبدون الكفر والشر لا يمكن ان يكون ابدا مصلحه فالذي يقولك انه يمكن ان نسلك كبير الديمقراطيه ونسايعهم في بعض المسائل لجلب بعض المصالح لو انتم لم تذكروا من أبداً. الله سبحانه وتعالى لم يوجد الكفر للعباد إذا في حالة الوحيد إِنْ لَا مَنْ كُبْيَيْهَا وَخَلْهُمْ أُطْمَئِنُمْ بِالْهِيمَانِ خلاف هذا الكفر حرام، واسمع إلى حديثه طارق ابن شهاد عن سنان الثالثين والشديد ورد من طريقه طريقه في مصنف أحمد وهو معير وتجد عدد من الناس يقولون هذا الحديث. ضعيف. نقول لا هذا الحديث ورد في ابن أبي من طريق بن النجيات عن فنان الشافعي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض على قوم لهم صنم لا ينوي أحد حتى يقرب إليه شيئا. فقالوا الأولي قربت حتى يقرب قال ليس عندي شيئا وقربت قال قرب ولا زباب فقرب ذبابا فمر فماذا بدخل الغرب قرب زبابا لغيره قال يتاني قرب ثاني قال لا ليس عندي شيئا وشيئا وقرب قال قرب ولا زباب قال والله ما كنت لأقرب شيئا لأحد غير لفتحان وتعالى فقال الله فدخل جنة هل يمكن إذن أن يفعل العبد كفر مصالح ويكون مصاحة الإسلام؟ هل انتم اعلم بمصالح العباد رب العباد رب العباد معرض على هذه الظاهرة أن يعبد ربه ورب, ورب من شيخين انزل الله سورة يفهمها العمي والعالم تكون حجه على خلق الله يوم القيامه قل يا ايها الكافرون وهي الشهاده لنبينا صلى الله عليه وسلم ذو النبوه والعتاله الى نبوه فهناك فرق بين النبي وبين الرسول قال سبحانه وتعالى وما احسن من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى انت الشيطان في امنيته قل ولا نبي اذا هناك فرق بين الرسول والنبي ونبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول النبي النبي هو الذي موهي إليه بشرع من قد وهمر بتبريغ ورسول هو الذي موهي إليه بشرع جديد وهمر بتبريغ إذن المقام الأول من مقامات الشهادة الثالث أن تؤمن بأنه هو رسول النبي المقام الثاني أن تؤمن بانه عبد والعبوديه مقام عالي وهناك عبوديه خاصه وعبودية وهذه العبوديه اشهد ان محمدا عبده ورسوله عبوديه خاصه ومثال على هذا في القران قوله سبحانه وتعالى وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لما قال عبد الله لماذا لم يقل لما قام رسول الله لما قام نبيه وقال لما قام الله لأن الإنفان لا يسمو ولا يرتقي إلا إذا ازداد من العباده الإنفان لا يتمنون ولا يرتقي إلا بالجزيان من عباده إذا للشهادة الثانية مقامين مقام من دور ومقام العبودية وتفسيرها من يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اقبض ولن يعبد الله الا بما النبي عليه الصلاه والسلام وان يترك ما نهى عنه ويفعل ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام اذا هذا هو معنى شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله الركن الثاني اركان الاسلام قالوا اقام الصلاه لم يقل هنا وفعل الصلاه لم يقل وصلاه قراءه الصلاة وفي القران كثيرا ما ذكر واقيموا الصلاه اذ افكك الصلاة القراءه اذا امروا باقامه الصلاه الصلاه لغه قيل هي الدعاء وقيل هي الطيبه وذكرت انها هي الدعاء وشوعا الصلاه هي أقوال وافعال مخصوصه في اثمان معينة على صفه مخصوصه اسعار اقوال مخصوصه في اثمان معينه على صفه مخصوصه وشروطها نسعه واركانها اربعه عشر وواجباتها ثمانيه ما هي الشروط الخالق اولا ما هو الشرط الشرط هو الذي لا يسقط في ولا سهل وهو خالق عمليه الشيء هذه نسع الخصوص التي سنذكرها لا يعرض فيه احد لجهل جهله ولم الرجل شرطا من هذه الشروط لا يعرض ايضا من أول او الخلق هو الاسلام الله سبحانه وتعالى قال ومن في غير الاسلام دينا فليقبل منه فلو صرنا معطاني او يغير هل يقبل الله سبحانه وتعالى عنه الشرط الثاني العقل هل المجموع مكذب إذا قلت بل منه، لا منه النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع الْقَلَمُ عَنْ منهم عن المجنون حتى يعطل الشرط الثالث أثنين، أي الألوان والصلاة واجبة على كل مكلف وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الصلاة للغلام إذا قلق كبع فينين لماذا؟ ليتعود عليها فإن ترك الغلام الصلاه عند بلوغه العصر سنين ياتم والده تاتم امه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاه بسبع واضربوهم بعشر وفردوا بينهم ثم راشر على الولي ان يعلم ابنه الصلاه اذا بلغت سبع سنين وأن يضربه عليها اذا بلغ عشر سنين، فلم يكن في هذا الفائل يكون آثماً لم يكن في هذا الفائل يكون آثماً ولكن هي واجبة في حق غيره كثيراً أنبي الله صلى الله قال فوزع القدم مع الثلاث وعن الطبي حتى يبلغ ثم طابق الحدث طابق الحدث ليطرق والطهارة في طهار طهارتين طهارتين طهارت كبر وطهارت والطهارة من قوة هي على خسمين غسل مجدد وغسل كامل الغسل الكامل هو أن يقفل للعسل فرجل قبلا قبلا ثم يتواصل الظبر والخلال ثم يعمم مرسل بالماء ثم يقفل بشقة دائما ثم دائما وهذا مجدد بيكون عن الوصول أكبر. يعني لو ينفق ده ده الكيفيه يمكن ان يطرر مباشره هذا في نظر الفقهاء يسمى الوسر الكامل ثم الوسر المجدد ما هو الوسر المجدد؟ هو ان يمضغ العمل الماء على كل جسده ويسير الماء على الجسد بنيه في رفعه فالحدث هذا يسمى الوسر المجدد هذا يكفي ارزب بعد ان وضع مصوره من بين القضاء ونه طاهر والطهاره هي الوضوء وهذا الوضوء ايضا له شروط الوضوء له شروط ولا اركان من شروطه التتابع والتمييز بينه ثم تشرف خارط شروط الوضوء ضريه ان منع ضريه الماء ان يكون الماء طاهرا بعينه وطاهرا لغيره وتجديد الموضوع لمن حدثه ذاكي من حدث الناس من حدثه ذاكي لفرصة لا معنى مريض دائماً مع أو مع المدى التغير تجد المريض ماذا هذا عليك أن يستنجي قبل كل صلاة يجدد الموضوع قبل كل هذا بالنسبة لك. أركان الوضوء في الزبا نردنا الأول غصر الوجه وغصر الوجه حد مطولا منابه شعراء حد غسل الوجه طولا منابه شعراء أي هنا. هناك إلى أكثر الداحية. حد, حد شعراء إلى أكثر دحية وعضبا ومنه المضمرة والتكشاق والتكشاق هذا هو ربط الوجه هذا ربط. اذا إذا الرجل ينتظره مغلق إذا ربط الوجه ربط الأول حجره كل مكانات الشعارة للأسفة الزهية وعرض تظنين منه الضوء بالاستشافة الربط الثاني ربط الجميع إلى النصطقين يدي لأن يجب أن على كل الأخضاء وهي ربط أن والغسل ليس كلمسل الغسل من شروبه أن يمديد الماء على البشر يعني مش نسابه اللي بيه يعني الغسل أبداً يبقى غسل ليس بغسل من شروب وضوحاً غسل أن ترمناها فائلاً على البشر الرجم الثالث من أركان وضوحاً جاي إلى الكعبين وكذلك يجب أن تخضر بين الطابع ويجب أن تنظر الماء على الكعبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الرحلي حيث ويلرس من النار صلاة الرجلن أي ترضى ولكن لم يمر الماء على كل شيء فمر في عادة الوضوء وقال له ويلرس الأعقاب من النار الرجل تغيير أبو عقب الرابع هو ما اتفرق ورق المسيء الثلن الرجل الثاليلي الخامس هو التركيز يجب ان تتوفر بالتركيز الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا تقصد وجه قبل يديه بس تقصد كداء اليدين ثم الوجه الى ثم الموالاه واليك كل عضو قبل ان يشد العضو الذي قبله بالنسبة هذا بالنسبه لي تركان اذا ترك الرجل بروس من هذه سقطه الوضوء سنتين. اول شيء التسميه اذا قلنا واجب يعني اذا تعمد الرجل ترك هذا الواجب انتقروا العباد اما اذا تركه لا ليندس العباده الرائعه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يدخل الله عليه فعلينا الانسان ان يسم الله وحده الوجه الثاني, الثاني ارض يديه الى الكعبه يعني أفض يديهم برها الوثو بالنسبة سنن الوضو كثير من الحديث لجاء صحيح أنا مثل الله فتا سنن بذوم أيضا خالما قال لأشك على أمتي لأمرتهم بالسواء مع كل وضو كذلك يقول العلم بعد الوضوء تشهد ودا إلى الله من محمد رسول الله نجعلني من التوابين ونجعلني من المتطهرين من سنن الوضوء أيضا أجل قبل رجل رجل رجل رجل من ما هو من الوضوء؟ أولاً الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين أي الذي يخرج من الخارج طبلاً كان عبد الله من الغرب أو من البول أو أيها المذيب هو ديب ومن من آخر الأذينين الخارج الفاحش النجس من الجسد ما هو الخارج الفاحش حدث من الجسد مثلا مرة دم إستحارة ليس دم حيث إذا يستحارة وإن الثالث يطلط بين دم الحيث ودم إستحارة فإذا خرج منها دم إستحارة عليه أن تعيد الوضو قال أيضا الخالد يتاحش النجس من جسد من حيث العقبة النجس يقرر فيها المدي والوزن المدي والثابت الذي يقرر من ذكر الرجل إن مقدمات الشمع هذا نشط على الرجل أن يعيد أروه. الولد هو المني أو بقايا المني الذي يخرج مع اللون. هذا أيضا نشط على الرجل أن يعيده. من نوع النوم أيضا زوال عقبي نوم أو بقايا. زوال عقبي نوم إذا لم أنت ليس نوم قليل نوم قليل ينتقضه ضوء او مثلا اذا تغطي على الاسفل ايضا ينتفض الوضوء او الاسفل مثلا اذا بدو مثلا في المستشفيات ايضا ينتفض الوضوء من نواحي الوضوء ايضا اكل لحمه ابن اكل لحمه ابن من نواحي من الوضوء ايضا, من من أيضاً تغسيل الميت الذي يغسل الميت عليه ان يعيد الوضوء من نواحي الوضوء ايضا الرده يعني لو الإنسان أردت ستبر سبحانه وتعالى ثم دابر ونبيت ورقب الخضرين عليه أن يعيد الوضع هو المسك المبسحب في خطته ولكن عليه أن يعيد الوضع إذن رقب الحدث هو الشرط الضابع من شروط الخضر قلنا نفسه العقب التمييز رقب الحدث الشرط الخضر يزار في, في لو رجل كان على تسليه نجاح أو على ثومه نجافة عليه أن يرفع تلك كالنجافة لو كانت النجاسه مغلّة عليه عليه أن يغير فوقه ولو كانت النجافة مغلّة عليه أن يرفع نجافة ما هي النجافة المغلّة مثلاً التذير أجل الله نجاسته المغلّة لعام مثالك إجابة كم الله نجاسة مظلرة هذا على الرحيم أن يمزع الزوجة أما لو كانت النجاسة مصفرة مثل الغرب مثلا أو البوجة إجابة الله هذا يمكن أن يقتل الزوجة في السرعة ولا يصنب طيب هل إذا رقعت جاسة على الجاسة وتقضى الغوزة إذا الرجل مثلا وكان هناك إجابة كم الله بوجه فوقع على ثوبه او اذا غط ضع القطارات هل عليه ان يعيد الوضوء لكن عليه بغطه الثوب هذا بالنسبه لازاله المجافه الاسلام عاقل دليل فوق حدث ازاله المجافه فتر عوضه العوضه جاء في سنه داود ان فتر القطار من الركبه الى السوره عوضه ولكن في الصلاه على الرجل يغطي اكثر منها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضيان أحدا وليس على عهد طيب شيء. أي ليس على كتيبة. في وعند رؤية ويانا كثر الناس في الصلاة يصلون ما يشاء. فالأول نبي عليه الصلاة والسلام. لا يقضيان على عهد طيب شيء. الشر الذي هو القول والرذ. فلما صلى إذا صلى خبدا وقتنا ولا يقبلوا فراثوا أيضا من العزل إذا أخرى هذا حتى خرجه وقته هذا دون عزل الله سبحانه وتعالى قال إن الفراثة كانت على اثنين كفارا مقودة جاء في سنة الثانية أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الميداء فلن يبتي إلا من عذر عن العذر خطار خوف تمر، خوف يبقى أن يموت إذا جفت الصلاة أو المرض غيوز أن يظهر الصلاة أو أن يظهر عليها إذا هذا هو الأمر على المفاق من صدر الصلاة في وقتها، ولا يحفظ الصلاة عن وقتها دون دونه الشغل وإن عقار فيما ذكرنا عذرين مرض وصلاة الرجل الذي يستقبل القبلة استقبال القبلة راى العديد من المسائل انك ترى الايمان مثلا يصلي في اتجاه ولا نمشي في اتجاه اخر اذا كانت الحياد عن القبلة شديدا فالصلاه باطله اذا كانت الحياد عن القبلة شديدا اما اذا كانت الحياد عن القبلة بسيطه الصلاه باذن الله في المستقبل الشرط الذي يليه الباب هي النيه شرط في كل العباده انا في قال انما تعمل بالنية في روايه انما تعمل بالنيه واذكر جمله إنما صحه الأعمال بالنيات فلا يخبر الله من العبد عبدا الا اذا نوى باباك العمل لله ولكن هل في محلها الاكفاء ان هي ترصد بالنيه الله اطرمك اني نويت وطلبت كذا وكذا هذا من البدع هذه ولم يقصد ابدا ان الذي تتعلقوا به هذا ترصد طول النيه هي محلها هذا إنما الرهب هو تلك الحرق يرجع رجوع الرجل الذين ليه يلقيك القيام من الرجوع وليس القيام من الرجوع أن أقول ا Rubt 7 آواميماnis حميد هذا ليس رجوع هذا سيقف بعد الرجوع هو القيام يعنيреه يقوم رجوع من الرجوع الرجع الذي ليه هو السجود كذلك السجود informação العرش هو قد وعُوَرث يتعلم السجود هي الحارجة الرد الذي يلي هو الاعتداء الى السجود الرد الذي يلي هو الجلسه وليس فورا جلس به الرد الذي يلي هو رد مهم جدا اطمئننا وارد ان الذي يلي عن العديد من النصوص ثبت الصحيح حديثه هو يوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أو دخل المسجد المسجد اقوى فدخل الرجل فصدرك عليك ثم أقبلت فقال السلام عليك صدر نفسي صدر سلم عليك الثلاث ارجع تصدف إنك لم ثم عاد إلى تبير صدر سلم فقال له ثم عاد فقال له أنس في فقال له إذا على الصلاه فتصدف فأسدق الورود. ثم عبد الضغطان ثم كتبتك كبيرة للشارع ثم امرض ما ليسر معك من القرار ثم اركع حتى تعطير وضراتي عن عنه مما هتعدد الواجب يعني مباشره مباشر الله ركوة سبحانه رب العظيم عن الحركات عن الحسنى عمران دا يجب ان تكون هناك فكة دائما بين الحركات الحركات وبين الألفاظ بين الأقوال ثم قم من الرجوع حتى تعتذي قائما ثم تجد حتى تعتذي لفاجدة ثم قم حتى تعتذي قائما ثم تجد حتى تعتذي لفاجدة اذا يجب أن تكون هناك الفكتة والفكتة بين كل حركة والحركة التي تليه الرجل المليئ لإذن الصلاة هو التأثير فيجب أن يطلق رجوع بالتأثير الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركن النبي عليه هو التشابه الاخير ليس التشابه الاول تشابه الاخير والجلوس ذاته والطرف على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمتين هذه تركتها الاربعه عشر اذا تركت الرجل سلوى او عمدا فعليه ان يعيد الركعه اذا نسي الرجل فملك الركوع ماذا عليه ان يفعل عليه ان يعيد الركعه فإذا تعمد الرجل ترك الوضوح صلاته باطله هذا بالنسبه للمسلم ثم الصلاة لها ثماني واجبات الواجب الاول جميع التكبيرات الى تكبيرات الاحرام منها الواجبات او سنن عن بعض الصلاه الواجب هو الذي اذا ترك الرجل متعمدا بطلت صلاته واذا ترك سهوله يجبر بسند فاكهه اي اذا تعمد الرجل ترك واجب من هذه الواجبات ثمانيه فطور اما اذا واجبا واجب من هذه وجب فهو طريق على القدر هل يشغل هذا بالذكر اول واجب تكبيرات ياكد ايراد تكبير وتحار الواجب الذي يليه قول سبحان ربي العظيم بحمد الله الواجب الذي يليه قول سمع الله لمن حمده وواجب قول الحمد الواجب الذي يليه قول سبحان ربي الاعلي <تصفيق> الذي يبضي الثربي من بين الثلاثين والذي يلي تشمد أول وجه ثم سنة تشمد مرار كثيرة منها السورة التي تقرأ بعد ذاتها منه التثور منه التعطر منه دعاء التفاف منه رفع الصلاة منه الضبط هي تفيني هذا كده جالس والصلاة الرجل الثلاثي هو نبن الثكام وكثيرا عنهم الله سبحانه fast isntsukur بين الصلاة snapsens الصلاة وإذا كانت ذلك صلاة تثلّ الصلاة والذات السُّكuckucka accounts Free اقيم الصلاة وإن certIF000 sounds is إذا كثيرا في tysاة compliant around of people الله بين الصلاة والذكت وشّجرümanồirasLAwasánhو presence لغة فليä الثلية فالإنفاishing draw herungs من الخبيلي منه فأفقع فيه بالطارق فقط هذا تنمية للماء وشروط الذكاء الإسلام أن يكون الرجل المسلمي. ولكن هنا فيها شرط عهد فيه لأن التجنون إذا كان شكاور إذا نادره بلغ المصار على وليه ان أن يخرج هذا الثلاثة كذلك الولد الصغير إذا نادر الصغير بلغ المصار وجوبا على وليه ان أن يخرج مقدار الذكاء من شروط الزكاة النية، من شروط الزكاة السرية، فالمملوك لا زكاة على أمواله لأنه لا يملك شيئا. من شروط الزكاة بلوغ الفار، ومن شروطها أيضا ذوال حول. نذكر هنا لازم بالنسبة لذوال حول. دوران حول لا يكون بالأشهر الشمسية، إنما بالأشهر القمرية. فلا يكون ذوال حول من شام إلى شام، ينظر إلى النوم له. الحول من رفضات الى رفضات من شوال الى شوال من الحجر الحج الى ذي الحج من ذي إلى الى ذي هذا الاختفار بالنسبه للذكاء ثم بالنسبه للحج هنا يبقى يبقى يبقى يقول لماذا النبي صلى الله في هذا الحديث فتقى الحج على الطرق نقول لماذا لا لانه ذكر كتابا صلاته هي عباده عمليه جسديه ثم ذكر الزكاه وهي عباده ماليه بحثا ثم سبق الحج على الصوم لان الحج حج عباده عمليه وماليه والحج لغه هو القصد وشرعا هو القصد جيد لها الحرام ويجب على المسلم مره في عمره اذا امن إذا الطريق واذا كان عائد هو وكانت ايضا جوره الفطر وان بالنسبه للمراه اشار الله ان يكون معها وحرام اضح لغه وهو الفتاك وشرع هو بنيه من الفجر الى غروب الشمس اذا هذا الحديث نكتفي بهذا القدر نشوف على التكبير الأخي الأكبر قالنا شخص عمل بارقة صدر ومتقبل في عمل شرك التجاره نقول بالنسبة لي عمل بارقة هو جاهز ولا في غرض عمل بارقة جاهز ولا في الشرعية. لو كانت هذه أدوات المتقبل في التجارة ولا يوجد في غرض. فلا بد بها لا بد منها خرج عليها. إذا كانت تعملون في شيء شاف، يعني عين المعمل لديك المحارفة شاف، فنقول عمل شاف ثم تبقى يقول إذا كنت يجوز بإستغلال نراره من المسجد، نقول هذا غير شافات، ندوني على بارسة وبارسة وهذه البدود لا يقولها إلا الحالة منها